وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم اعطني نورا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 وَزِدْنِي نُورًا وَهَبْ لِي نُورًا عَلَانِيًا نور